أعوذ بالله سميل العليم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة مجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصلي اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقطفى اثره الى يوم الدين اما بعد فحيات الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء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 من دروس الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا وقد تحدثت بفضل الله تعالى في المحاضرات الماضية في هذا الركن الكبير من أركان الإيمان بالملك القدير عن القضاء والقدر لغة واصطلاحا وعن منزلة الإيمان بالقدر بين أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى ثم تكلمت عن مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة الإرادة والمشيئة ومرتبة الخلق وفصلت القول في هذه المراتب تفصيلاً وبينت فيها مذهب الحق وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وأود الليلة أيها الأحبة الكرام في محاضرة رابعة من محاضرات الإيمان بالقدر أن أتكلم عن مذاهب الناس في هذا الركن الكبير من أركان الإيمان ثم أفصل القول في المذهب الحق، فلن أطيل النفس في أقوال أهل الباطل كما اتفقنا لن أطيل النفس في أقوال أهل الباطل في هذا المنهج أو في هذا الركن بل الذي يهمنا وبلا شك أن نؤصل للحق وأن نؤصل منهج الحق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحق فإن الناس في هذا الباب قد انقسموا إلى فريقين وأرجو أن تركزوا معي جيدا فيعلم الله كم أعاني في إعداد هذه الكلمات القليلة التي لا تتجاوز الساعة كم أعاني في إعدادها لأستخرج الحق من بين كلمات كثيرة مبثوثة في الكتب وأسأل الله أن يرزقنا الصواب وأن يجنبنا الزيغ والزلل إنه على كل شيء قدير أقول لقد انقسم الناس إلى فريقين في قضية الإيمان بالقدر الفريق الأول هو فريق أهل الحق فريق الهدى الذين آمنوا بالقدر خيره وشره وآمنوا بأن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون ثم كتب في اللوح المحفوظ ثم أراد وشاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ثم خلق فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو خالق كل شيء بما في ذلك خلقه للعباد وأفعال العباد هذا معتقد أهل الحق والفريق الثاني هو فريق أهل الضلال أعازنا الله إياكم من الضلال والخذلان فريق أهل الضلال وفريق أهل الهلاك الذين خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب الكبير الخطير فهؤلاء وتدبروا معي جيدا منهم من نفى القدر هؤلاء من المجوسية والمشركية والإبليسية المجوس وعنفات القدر في هذه الأمة والمشركون في القدر كما سأفصل إن شاء الله تعالى أو أبين حتى لا أنقض ما ذكرت وكذلك الإبليسية الذين هم على معتقد إبليس الذي احتج بالقدر في معصية الله تبارك وتعالى هؤلاء منهم من نفى القدر وزعم أن الله تعالى الله عما يقولون لا يعلم الأشياء قبل حصولها الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء قبل أن تقع بل يعلمها إن وقعت وهؤلاء هم أول من قال بالقدر أي بنفي القدر وعلى رأس هؤلاء تذكرون معبد الجهني هذا هو أول من أصل هذا المعتقد الباطل الفاسد ألا وهو أن الأمر أنف بمعنى أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها لكن قبل وقوعها لا يعلمها تعالى الله عما يقول الظالمون المجرمون علوا كبيرا روى الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة في حديثه الذي هذا هو الدرس رقم 41 فيه بفضل الله ومدده هذا هو حديث جبريل وأرجو الله أن يعيننا ليخرج كتابا بين إيديكم في أربع أو خمس مجلدات عن قريب بإذن الله تعالى والذي سأكون بعنوان جبريل يسأل والنبي يجيب روى مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو خيسمة زهير بن حرب عن كهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أي يحيى بن أعمر فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجيني أو معتمريني فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا وهذا من الإمام بالقدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي. أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله. يقول وظننت أن صاحبي سأكل الكلام إليه. هيدي فرصة يسأل هو. فقلت أبا عبد الرحمن. ينادي على ابن عمر رضي الله عنهما. أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر غنف يعني لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى فقه الصحابة ومعتقد الصحابة والمعتقد الحق في هذا الباب وهو المعتقد الحق في هذا الباب قال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم ضراء مني والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر ذو الخطاب رضي الله عنه وساق الحديث الطويل وفيه قال جبريل للنبي الجليل ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهذا اول فريق من فرق الضلال هؤلاء الذين زعموا نفي القدر وان الامر غنف فنفى هذا الفريق الضال علم الكبير المتعاد بالاشياء قبل وقوعها وحدوثها وقالوا بانه يعلم بالموجودات والمخلوقات لكن بعد خلقها وبعد ايجادها تعالى الله عما قلون علوا كبيرا وزعم هؤلاء المبطلون كذبا وزورا أن الله تعالى إذا أمر العبادة ونهاهم فهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه حاشا وكلا ولا يعلم من يدخل الجنة منهم ممن يدخل النار كلام له يعرف بعد كده ما يدخل آل الجنة الجنة يدخل النار يبقى يعرف جل جلال الله فإذا استجاب العباد ودخل منهم من دخل الجنة عرف الله من دخل وإن لن يستجب العباد وكفروا ودخلوا النار عرف الله منهم من دخل النار وهم يكذبون أيضا بأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض فهم ينفون مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ينفون مرتبة الكتابة يقولون بأن الله تعالى لم يكتب مقادير الخلائق عنده وقد بينا ذلك بالدليل من القرآن الكريم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث العندة في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر إن الله تعالى كتب المقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قلنا هذا التقدير أزلي لكن ده بالنسبة الوقت الايه الكتابة. وليس بالنسبة لأصل التقدير فأصل التقدير أزلي ونشأ القول هذا في آخر عهد الصحابة كما ذكرت لحضراتكم لكن في وجود الصحابة في وجود الصحابة لكن في آخر عهد الصحابة فقال به معبد الجهني ثم تقلد عن معبد هذا المذهب الفاسد الباطل رؤوس المعتزلة وأئمتهم كواصل ابن عطاء وعمر بن عبيد وتنبروا معه يبقى أول من أصل هذا المذهب الفاسد معبد الجهني ثم تقلد واعتنق هذا المذهب الباطل أئمة المعتزلة ورؤوسهم كواصل ابن عطاء وعمر بن عبيد أما واصل ابن عطاء قال فيه أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر هذا هذه أقوال أهل العلم في هؤلاء ائمة الضلال ورؤوس الاعتزال قال في عمرو بن عطاء في واصل بن عطاء ابو الفتح الازدي رجل سوء كافر وقال الذهبي كان من اجلاب المعتزلة ولد سنة ثمانين بالمدينة وكان يتوقف في عدالة الصحابة كان يتوقف في عدالة الصحابة لا وفي عدالة اهل الجمل على وجه التحديد وهو يقول احدى الطائفتين فسقط ثم يقول لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل بقل على باقة حزم بقل لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم احكم بشهادتهم شوف يعني برضو من زمان خالص الأقزام يتطولون على القمم يعني هذا القزم يتطول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول شهادة عائشة مردودة عندي ومن أنت ومن أنت ليكون لك عند أصلا من أنت ليكون عندك عند يقول شهادة عائشة وعلي وطلحة مردودة عندي لو حكموا على باقة بق على حزمة فجر مردودة هذه الشهادة هلك هذا سنة 131 أما عمرو بن عبيد وهذا هو الأخطر أخطر من واصل بن عطاء لأن عمرو كان زاهدا متقشفا وغر الناس بزهده وورعه وعبادته عمرو بن عبيد كان أخطر من واصل بن عطاء لزهده وتقشفه وقد غر بهذا الزهد والتقشف والعبادة كثيرا من الناس شوف يا أخي سبحان الله الحمد لله الذي هدانا للحق وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لأنا أتكلم عنه لمن بالقدر يعني قد ترى طالب علم صغير مفرطا في الطاعة مفرطا في العبادة لكن الله عز وجل قد شرح صدره للمنهج الحق وفهمه معتقد النبي وأصحابه يا سلام يا لها من كرامة كرامة كبيرة ونعمة عظيمة قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهل أوقع القدرية يا سلام خلو من الكلام النفيس ده وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف اهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله لم ربنا من عليك وانت في هذا السن مع تقصيرنا كلنا في العبادة والطاعة أما ربنا من علينا بهذا الفهم الراقي الرائق بمعتقد النبي وأصحابه في هذا الباب وفي كل أبواب الإيمان كما فصلنا والليل حمد منا يا لها من نعمة عظيمة كبيرة نسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يختم لنا بها حتى نلقاه وهذا هو فضل التوحيد ما تيجي يوم القيامة بهذا التوحيد الصافي الرائق هذا هو الذي لا يمكن أبدا أن يخلد الله أصحابه في النار مستحيل مستحيل. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك شوف الشرك يحبط العمل مهما كان بقى زاهد عابد تقي ورع، بس مشرك منوش مش قيمة عمله ما لش أي قيمة لأنه مشرك، اعتقد في الله اعتقادا فاسدا باطلا ضالا ينفي صفة العلم عن الله مثلا ينفي مرتبة الكتابة كتابة الله لمقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مهما عمل خلاص يصلي يصوم يزهد يعبد لا قيمة لعمله على الإطلاق. انظر الى المنهج الحق ولذلك هذا هو معنى كلام ابن القيم الجميل حينما قال في تعليقي على حديث البطاقة تذكرون حديث البطاقة حديث صحيح صحاق الشيخ ناصر رحمه الله بل واطال ابن القيم النفس في تصحيحه وفي الرد على من اعله حينما قال صلى الله عليه وسلم يخلص الله رجلا من أمة يوم القيامة على غروس الخلائق ينشر عليه دوانا تسعة وتسعين دوانا أو سجلا كل سجل كمد البصر ثم يخرج الله عز وجل له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله ثم يقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم فيحضر وزنه قال النبي فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فانه لا يثقل مع اسم الله شيء نلقيم بيعلق تعليقا جميلا فبيقول ايه قال لبالك بيقول والتوحيد شوف سر المسألة ايه اللي خلت السجلات تطيش كده والبطاقة تثقل ايه سر المسألة قال فالتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي إن وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لا لأذابتها وبددتها فضل التوحيد بس مش توحيد الكلمة تعلب الكشين لا لا إله حوض رسوله خلاص كده هو موحد لا هذا توحيد المرجعة الذي دمر الأمة توحيد قول تصديق عمل هو التوحيد الذي ينفع صاحبه قصر بك العمل قصر بك ينفعك هذا التوحيد الصادق الصحيح وان قصرت بك اعماله لكن تعمل تجتيت لكن تزل قدمك عن غير قصد منك ولا ارادة أي, اي لا تريد انت ان تقع في المعصية فان وقعت عدت الى الله وجددت التوبة والاول فالتوحيد قول تصطيق عمل هذا هو الإيمان قول باللسان تصطيق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي وريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم, وأعمالكم. وقال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم فهذا الإيمان يزد الطاعة وينقص بالمعصير وهذا معتقد أهل السنة أسأل الله أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه إذن سوء حديث التوحيد كما قلت القيم الإكسير الأعظم الذي انوضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها شوف رب العزة يقول إيه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ويقول سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا مستحيل ويقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي راه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي مستحيل